بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ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 ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبير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 تُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فٰحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَذَنَّا اَن لَّا تَعُولُوا وآتوا صادقات اننا نحله فانطب لنا شيئا من نفس فكلوها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 وَلَا تَأْكُلُوا غَيْرَ مَالِ اسْرَافًا وَبِدَارًا أَن وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلِيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فقيرا فلي قل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا